بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قوم لا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 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَذُو أَيْمَانٍ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَنَّمَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ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 قائتيلوهم يعذبه الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء أَبِتُمْ أَن تَتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا منكم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 وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة ذا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 نائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال قد ارتفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 عَذِ ذَارِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 لِيُظْهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وقال الله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله رَجُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ, معنا فأنزل الله وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم طن قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق وزاحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبين عفوا الله عنك ما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا بامواله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 الا قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اضاعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثمما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 جَهَنَّمَ وَلَا مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا الله لنا قل لن يصيب لا ما كتب الله لنا هو مولا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 قَوْمَهُمْ فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُمِ كأموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمن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 ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسقطون ولو ان امرضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله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 كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادي الله ورسوله فان له نار جهنم فان له نار جهنم خاردا فيها ذالك الخزي العظيم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 كما نَخُوضُ نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنِ عْفُ عَن طَائِفَةِم مِن كُمنُ عَزذِبَ ضَائِفَ نُعَذِبَ الطائِفَتَ طائفة بِأَنَّهُ كَوا مُجرِمِينأَمُنَافِقُونَ وَالمُنَافِ قاتُ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 كم الذي خاب اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك هم الخاسرون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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولًا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورطوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ أَغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا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 صير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدق لنصدق ولنكون من الصالحين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 الَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ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 وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ النَّارُ جَهَنَّمَ مَا أَشَدَّ حَرَّهَا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بأن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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب لم وَقعددَ الذيينَ كَذَبُ اللهه وَرَرسُول سَُصيب الذيينَ كَفَروا مِنهُم ذااب أَلملَسَعََ الضُ فَاءِ وَلَا عَ المَرضَّ وَلَا عَ الذيينَ لا يَجدونَ ماَا يُ فِقُونَ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 وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لَكُمْ إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وَمَا أوَاهم جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ عَلَيْكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ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 دعوا باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا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 والله سميع عليم الم لا يعلمون ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الم لا يعلمون ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم فينبهكم بما كنتم تعملون امر الله واخرون مرجون لامر الله انما يعذبهم وان ما يتوب عليهم والله علي حكيم والذين اتخذوا انطرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورطان خَيْرٌ خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به, به في نار جهنم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 وَمُلْجِنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله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 نستغفر للمشركين ولو كانوا اولى قربا ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم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 وَمَن حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا يلالون من عدو في الليل الا كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون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 وَنَوَفِّقْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهو رب العرش